ولما توجهت تلقاء مذين قال عتا ربي أن يهديني ثواء التبيل ولما ورد ما وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونه ممرأتين تذودان قال ما خطبكما قال لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فتقالهما ثم تولى إلى الظلم فقال فقال ربي إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على التحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما تقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصة قال لا تخف قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين